أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير وانني اخاف عليكم عذاب يوم محيط وَيَا أُمَّ قَوْمِ أُوفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِصْطَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ مُمْنِينِ وَمَا أَنَّ عَلَيْكُمْ بِحَفِيرٍ قالوا يا شعيب أصل وتكتمر كأن ترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتمو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 And we sent Moses to our scriptures and a real king to Pharaoh and his king, so follow Pharaoh's plan. And وبيس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بيس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد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 وما زادوهم غير التّبيب، وكذالك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاباً آخر، ذلك يوم. مجموع is a وذلك يوم مشهود، وما that is a معدود. يوم and لا تكلم نفس it except فمنهم شقي وسعيد. other than those who were opened up and they were Bondi in the stars they areizing at that occurs in the cities and the sky not وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٌ فَلَا تَكُ فِي مِذْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَا ما يعبدون not كما يعبد are من قبل as they repent نصيبهم غير children ولقد if موسى الكتاب seem فيه.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 تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 إِنَّ أَبَا لَفِي ظَلَالِ مُبِينٍ أُقْتَلُوا يُوسُفَ أَوِيْتَ رَحُوهُ أَرْضٍ يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ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 قالوا لئنك له الذيب ونحن عصبه النائذ لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب واوحينا وأوحينا إليه لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وهم لا وَجَاءَ and said to them, Oh, my father, if we came back, we went back and left Yosef and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 فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذل دل وهو قال يا بشري هذا غلام وأسره بضاعة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 أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت and وقالت broke the قال معاذ الله said He said مثواي Allah لا يفلح the best of God He is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 قميصه قد من دبرٍ قال إنه من كيدك ن إن كيدك ن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت وقال نسوة في المدينة امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين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 And وقطعنا raised وقلنا حاش لله ما هذا Allah, what هذا this ملك كريم قالت فذلك only the Lord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 ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأنكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأى أولايات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إن يا أراني يا أعصر وقال لاخر إن يا أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله به نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويلي قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِلَآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِيَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا that we share with Allah from anything that is due to the grace of Allah on us يا صاحب السجن آرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله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 ما لا خرف الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجم منه مزكرني عند ربك فَأَنْسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَمْ يَفْتِ فِي السِّجْنِ بِالضَّعْنِين وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سِنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِسَاتٍ ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتوغل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة نناء نبئكم بتاويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف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 ان ربي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ لَا نَحَصَحَ صَالِحَقُ أَنَا رَأَوْتُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ